قال الفقير الشارف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي الحمد لله الذي قد أظهر علم الاصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهولا فهو الذي له ابتداء دولا وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا وقير كتبه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 والنفع في الدارين بالكتاب. باب أصول الفقه.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 من شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي فالواجب المحكوم بالثواب في فعل والترك بالعقاب والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مضلق والفاسد الذي به لم تعتدد ولن يكن بنافذ إذا وقد والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أقص وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه فيه الذي به علا وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط لو ركبا قد سمي بسيطه في كل ما تحتفر تركيبه في كل ما تصورا والعلم إما باضطرار يحفر او بك حاصل فالأول كالمس في الحواسي الخنسي بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبطار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب والظن تجوي زمرئ مرجحا لآحد الأمرين فالراجح المذكور ضمنا يسمى والطارف المرجوح يسمى وهما والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث والامران اما اصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه المعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجمله كالامر او كالنهي المفصلة وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول أبواب أصول الفقه ابوابها عشرون بابا تسرج وفي الكتاب كلها ستورجوا وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لقظ عما أو خص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 اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف مجد وجاء من اسم وحرف في النداء وق ما الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام الثاني قد انقسم إلى ثمن ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيم لما يجري خطابا في الصلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي واللاغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعار كان كنقص اهلي وهو المراد في سؤال القريه كما اتى في الذكر دون مريتي وكالزياد الكافي في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض يعني ما باب الامر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بطيره افعل فالوجوب حق حيث القرينه تفتى وطلق لا مع دليل يدل لا شمع على اباحه في الفعل او لدى فلا بل صرفه عن ال cardinal بحمله على المراد منهما ولم يفد ثورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا والأمر بالفعل المهم المنحة أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة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 تعريفه استدعاء توك قد وجب بالقول ممن كان دون موطلب وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضترد والقصد منها أن يباح ما وجد ما أتت والقصد منها التسوية كذل تهديد وتكوين هي فصل في من يتناوله خطاب التكليف والمؤمنون في خطاب الله قد داقلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب داقلوا في تائر الكروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الإسلام فالكرم تضحيحها بدونه ممنوع باب العام وحده لفظ يعم أكثر فرأ من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عمتهم بما معي والتنحصر ألفه في أباعي الجمع والفرد المعروفان باللام كالكافر والإنسان وكل مذم من الأسماء من ذاك ما للشرط جزائي ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان المكان كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها ثم أبطل الذعواه في الفعل بل وما جرى مجراه باب الخاص والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد أو عمم حصن جرى والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل وما به التخصيص إما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 المطلاق مهما وجد على الذي بالوصف منه قدد فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب سنة بسنة تخصصوا وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه التعمل يكون طوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما باب المجمل والمبين ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حاله الاشكال الى التجلي والتضاح الحالي كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى الذي له وضع كالاسد اسم واحد وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اولا وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل باب الافعال افعال طاها صاحب الشريعه جميعها مرضيه بديعه وكلها اما تسمى قربة فطاعه او لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله سيما وحيث لم يقم دليلها وجر وقيل موقوف وقيل مس سحب في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقبة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح وإن اقر قول غيره جواز كقوله كذا كفعل قد فعل وما جرى في عص ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع باب النساء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 أو أشد مما قربط ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكس عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسح وغيره بغيره فلينسح واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الادله والترجيح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 فالجمع بينما تعارضاهنا في الأولين واجب إن أمكنا وحيث لا إن كان فاتوقفوا ما لم يكن تاريخ كل يعرف فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناتخ لما تقدما وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظا العموم وفي الاخير شقر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه هما باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمه الصلاه بالحدث واحتج بالاجماع من ذي الامه لا غيرها إذ بالعصمة وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر قبلا ثم وقراض عصره لم يشتر أي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس ينعوا وليعتبر عليه قول من ولد وطار مثلهم فقيها مجتهد ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأبناء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 باب بيان الأخبار وحكمها والخابر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر احادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عذاه وهكذا إلى الذي عنه خبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنعوا فانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد خوثم وسوف يأتي كل منهما فحيثما بعض الرواة يسقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراتين الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب قبل في إجاج ما رواه مسلات وألحقوا بالمسند المعن في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قر حدثني كما تقول اخبار ولم يقل في عك في حدثني لكن يقول راويا اخبارني وحيث لم يقرا وقد اجازه يقول قد اخبارني اجازه باب القياس. أما القياس فهو رد الفروع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الوسم لعلة أو او أو او أو شابه ثم اعتبر أحوال أولما ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلا فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للاذا منع والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل في تدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فليعتبر كقولنا مال وفيه تلزم زكاته كبالغ ايل النمو والثالث الفرع الذي ترزب ما بين اصلين اعتبارا وجدا فيلتحق بأي اكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف في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 وشرط كل علة أن تطرد في كل علة أن تطرد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبع علاته نفيا واثباتا معا فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب فصل بالحضر والإباحة لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم الشرع بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليلا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 ما يضر ينعو وحد للإصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد باب تغفيق الادله وقدموا من الادله الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا مع الخصوص والعلوم فليؤثب التخصيص للتقديم والنطق قدم عن قياس تفيء وقدموا جليه على الخطيئه وان يكن في النطق من كتاب او سنة توييع الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا باب في المفتي والمستفتي والتقليد والشرط في المفتي قياد وهو ان يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه وكل ما له من القواعد معما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف النسبة والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قد ربه يتنبط المسائل بنفس لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواف وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستف. ان لا يكون عالما كالمبتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجه للسائل وقيل بل قبولنا ما مع جهلنا من اين ذاك قالا ففي قبول قول طه الهم بالحكم تقليد له بلا خفاء، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أثاله باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطا وقيل في الفروع يمنع الخطا وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا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 طاق ما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم هذه وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد درون حكمه في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على اسمامه ثم صلاه الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به